بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصل الكلام في كفارة محظورات الإحرام هل تثبت الكفارا في مال الصبي أو في مال الولي والكلام في مقامين الأول الكلام في مقتضى القاعده والثاني الكلام في الادله التي اقيمت بإنباك عدم مطالبة الصبي بالكفارات في ماله أما بالنسبة للمقام الأول قد يقال ان, إن مقتضى القاعده ثبوت الكفارات في مال الولي وذلك لأحد وجوه ثلاثة ألف إن الولي مأمور باحجاج الصبي من جملة شؤون الاحجاج <تصفيق> تروك الإحرام فوظيفة الولي أن يجنب الصديق سلوك الاحرام فاذا صدر محظور من محظورات الاحرام من الصبي بسبب تقصير الولي كان المحظور مستندا الى الولي ومقتضاه تعلق الكفارات به ويلاحظ عليه انه لا بين كون الوليد مأموراً للإحجاج وانتسابي تروك الإحرام إلي لأن لأن شروط الإحرام ليست قيدا في صحة الإحرام، فالإحرام صحيح سواء. ارتكب الشخص محظورات الإحرام أم لم يرتكب ولأجل ذلك فليست هذه التروك دخيلة في نسك الإحرام فلا يكون الولي مأمورا بها ضمن أمره بالاحجاج الوجه الثاني لأنه بناء على كونها على الوليد فهي يا كونها على <تصفيق> تقصير الوالي ولو خرج عن عن الزيارة يكون على الوليد للكفارة مو لا لو سلمنا أنها على الوليد فالوجه لم يثبت أنها على الوليد مطلقا في صورة تقصير الوليد كلام كلام مطلق حسب بداية, بداية مطلق يعني هل هي على الولي أم على الصغير ايه هو يبدأ على من التفصيل يعني حتى بناء على الولي. الوجه الثاني لا الثاني لا لا لا إنه وارج في صحيح زرارة السابق ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم وظاهره أن وظيفة الولي إبعاد الصبي عن محظورات الإحرام، فلو صدر المحظور. الصبي استند إلى الولي وترتبت عليه الكفارات ويلاحظ عليه أن ظاهر جلة الكفار كون موضوعها صدور المحظور من المحرم والولي ليس بمحرمين وإنما هو واسطة في إحرام الصدق إذن فهو خارج عن الكفار موضوعان الوجه الثالث ج ان يقال ان ظاهر التفريع في صحيحه زرارات حيث قال ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب وإن قتل صيدان فعلى ابيه ظاهر التفريع أي تفريع كفارة الصيد على أمر الولي بالوقاية أن لا خصوصية لكفارة الصيد حتى لم يقوم الولي بوقاية الصبي فحينئذن تثبت الكفارة عليه فحينئذن مصروض التثبت على الولي ايه عليه على الولي, يعني على الولي يعني مو عليه على الصبي على الولي ويلاحظ عليه أن هذه الجمله وإن قتل صيدا مستأنفة وليست تفريعا على ما قرأ والشاهد على ذلك أن كفارة الصيد تثبت بصيد المحرم على كل حال سواء كان عن عمد او خطئين ولو كانت تفريعا على ما سبق لاختصت بفرض العمد فالصحيح ان يقال ان الكفارات ما سوى كفاره الصيد المنصوصه لا تثبت لا على الصبي ولا على الولي اما اذا كان الصبي مميزا فالامر واضح إذ لا كفاره على فعله لحديث رفع القلام ولا كفاره على وليه لانه ليس بمحرم واما اذا كان غير مميز وقام الولي بالاحجاج به فلا كفارك ايضا لا على الصبي لعدم صحة خطابه عقلا بترك محظورات الاحرام ولا على الولي لأن موضوع الكفار المحرم لا من أحرم بغيره هذا هو مقتضى القاعدة يعني حتى لو كان محرمه. <تصفيق> محرم يا محرم هذا الشيء يتعلق به هو الى هو فقط <تصفيق> فنقول مثلا الذي الطواف مكفه هو خلينا نحكي بالحرم الوضعيه مثلا على الطف ولكن بكون لا عليه حكم شرعيها الحرم الوضعيه <تصفيق> شنو يعني <تصفيق> <تصفيق> يعني <تصفيق> كنتمتغل <تصفيق> كنتمتغل <تصفيق> <تصفيق> لم ان على سبيل المثال متعة عكه الحج فتقرم عليه انتهاء وضعا ولكن من الجانب الفقير الشرعي لا عليه أي بخلاف ما أنا من لم من ل... خلاف كبير مثلاً إذا لم يأت بب بحجم هذا، إذا ااا أكلت الأكل الحار فأذي ما هم أيضا من عليهم، طب هذا، لحين إذا هنا لا تثبت الكفارة على طول البناء على على عدم تكليفي، هذا الذي يقولنا لحديث رفع القلب، جيد، يعني ما عندك، قررت كلام الطوائف، قررت كلام الطوائف قررت كلام لا، <تصفيق> المقام الثاني في عرض الأدلة على عدم ثبوت الكفرات في مال الصبي. الأول التمسك بصحيحه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام. عند الصبي عند الصبي وخطأه واحد باب ستة وثلاثين من أبواب العاقلة حجيث اثنان وحديث ثلاثة وقد وقع الكلام بين الأعلام في مفهوم هذه الصحيحات فهنا عدة أقوال أو احتمالات <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أليس <أليف> أن هذا اللسان كناية عن عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي قولا او فعلا فلا فعله محل لاثر شرعي ولا حتى عبارته موضوع لاثر شرعي ومقتضى ذلك بطلان ركوده وإيقاعاته وإن كانت بإذن الولي أو توكيله القول الثاني أن هذا اللسان خناية عن إلغاء عمد الصبي لا إلغاء كمام فعله وإنما المراد به أن كتب شرعي أخذا في موضوعه العامد نحو كفاره الإفطار في شهر رمضان. أو كفارات محظورات الإحرام أو كفارة حنث الناذر أو ثبوت القصاص في القاتل كل ذلك لا صدر من الصبي لم يترتب عليه أثره والقريناه على ذلك شاهدان واحد أن هذه الرواية واردة في مورد البناء العقلائي على معذوريه الصبي وكل خطاب يرد في مورد البناء العقلائي يكون البناء العقلائي قرينه على تحديد المرادمين والبناء العقلائي في الصديق قائم على أن ضعف ارادته ملاك يقتضي عدم تحميله آثار الفعل عندي ومعاملتي عمده كلا عمد فهذا الفناء قرينة على أن مقصود قوله عليه السلام عند الصديق وخطأه واحد هو إلغاء عدم لضعف الإرادة اثنين الشاهد الثاني أن نفس هذه العباره الصادر عن الإمام عليه السلام هي كناية عرفية عن عدم تحميل الصبيب بآثار العمد إذ لو كان الوث هو تنزيل عمده منزلة خطأه كما تصور السيد الحوئي قدس سره لكانت العبارة عند الصدي خطأ لا أن عمده وخطأه واحد ولو كان المقصود إلغاء فعله مطلقاً لكان المناسب أن يقال فعل الصبي وعدمه سراء أو الصبي لا شيء عليه كما عبر في حديث رفع القلام اذا فالتعبير بالتسوية بين العمد والخطا ظاهر عرفان في الغاء العامد لا اكثر من ذلك ولا أقل وبناء على هذا المفاد يتم الاستدلال في الرواية على عدم ثبوت الكفارة في مال الصليب لأنها أثر لفعله عندي المعنى الثالث يأتي الخلال